يَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا حِضَامًا وَرَفَاتًا أَإِنَّا لَمَبِيعُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجْلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَدَ الضَّالِمُونَ إِلَّا كفورا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 قال لقد عليت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بطائر وإني لأظنك يا فرعون مذورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأورطناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء الآخرة جئنا بكم لتيفا